بوك تو دودك كبار أربع وعشرون أربعة وعشرون المواعيد المواعيد شو بي مال ترافيس هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ ميتندس لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. شو بين حاسش تلفون ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ كن دقيقاً في المرة القادمة. في كن دقيقا في المرة القادمة. كن في في المرة القادمة. خذ سيارة في المرة القادمة. خذ سيارة في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خد معك مظلة مطر في المرة القادمة. غدا عندي عطلة. غداً عندي عطلة. هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غداً؟ يؤسفني غدا لا يناسبني يؤسفني غدا لا يناسبني <تصفيق> هل قد خططت لشيء في عطله نهايه هذا الاسبوع <تصفيق> قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع. أو قد صرت متواجداً. أو قد صرت, أو قد صرت أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. شوني بيكنيكو؟ هل نقوم بنزهة؟ هل نقوم بنزهة؟ شوني إيرو على بلاجو؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ شوني إيرو على منتارو؟ هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ ميفانوس سيرتشي بن لبرايا. من المكتب. سأأخذك من المكتب. ميفانوس سيرتشي بن هايم. من المنزل. سأأخذك من المنزل. ماذا من محطة الباصات. الحافلات. سأخذك من محطة الباصات.